وَأَنِسَ اغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُ إلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَفِي كُلِّ ذِي فَضْلِ فَضْلٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَعْذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 ولئن أذقناه نعمة بعد ضرّة مسّه لا يقول إن ذهب السيئات عني إنه لفرح فقور إلا الذين صبّوا عامل الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُحَالِ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْهَكَازُ أَمْ هُم مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ فَذِي وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ نَقُولُ نَسْتَفْتِي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 إنه الحق من ربك ولا فين أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم من استراء على الله تابع أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاذ هؤلاء الذين كذبوا على عبدهم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 أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن نؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين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 وأُشِيئ إلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤلِّمَ مِن قَوْمِكَ إلَّا مَن قَد آمَنَ فَلَا تَبْتَئِس بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَأَصْنَعِ الْقُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَرَحْمِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إلَّا هُم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سكروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب مخزير ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمر وفارس قل نحم فيها من كل زوجينثنين وأهلك إلا قل نحم فيها من كل زوجينثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها باسم الله نجريها وموساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موجه كالجبال ونادى نوح لبنه وَنَادَانُ حَنِظْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِهِ يَا بُنَيَّ اغْتَنِمْ مَا عَلَاكَ وَاتَّقِ مَعَ الْكَافِرِ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا يَعْصِمَنَّ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَهْرُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِ وَقِيلَ يَا أَرْضَ بَلَعِي مَا أَفْيُ وَيَا سَمَاءُ أَقُلِعِ وَبِيْضُ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بَعْدَهُ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 في ليل حبوب سلام من منا وبركات عليك وعلى أمم من من مغت و أمم سن مستعهم ثم يمسهم من عذاب أليم.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 ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرنه شيئا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ خَفِيفٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجِيْنَهُ وَالَّذِي مَأْمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَ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 وَأَذْبَحُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ وَإِلَى ثَمُودَ أَقَاهُمْ صَالِحًا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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَجَّنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ فَضْلِ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ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 فَلَمَّا عَائِدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إلَّا هِنَّتِ رَهُمْ وَأُجَسَ مِنْهُمْ خِفَّةٌ قَالُوا لَا تَخْصِ إِنَّا أُوْسِلْ لَا إلَّا قَوْمٍ وَمَرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَبَحِكَتْ فَبَشَّوْا لَهَا بِإِسْحَاقٍ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ قَالَتْ يَا وَيْلَتَ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا فَعْلِي شَلْقَةٍ إِنَّهَا ذَا لَشَيْءٍ عَجِيبٍ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 فَلَمَّا ذَهَبَ عَلِبَ رَاعِهِ مَرْوَعٌ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ الْوَقْفِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاهُمْ مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَحْرِضْ عَنْ هَذَا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 إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمصرنا عليها حجارة من سجيل من مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإذا عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مخترون يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجَرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرًا أَفَلَا تَعْفِلُونَ وَيَا قَوْمِ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ نُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدِكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعترات بعض آلهتنا بسوء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 ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلوتكم ما أرسلت به إليكم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 قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأتم من الأرض واستعمرتم فيها فاستوفروه ثم توضوا إليه إِنَّ رَبَّكَ قَرِيبٌ مُجِيبٌ قالوا يا صالح قد كنت فينا مغدوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك منا تدعونا إليه مريب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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَجِنَّ صَالِحَةً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيٍ أَوْ مِئْذٍ إِنَّ رَبَكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ غَلَمُ الصَّائِحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَافِئينَ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 فَلَمَّا وَرَايَ جِيئَهُم لا تَصِلُ إِلَيْهِ لَفَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلنا إِلَى قَوْمٍ لَمْ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرَهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ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 إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آفيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم نصيب.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 أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى وكن شديد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 مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لك من الإله غيره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 قعدوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أبوالنا ما نشاء إنك لأنك الحليم الرشيد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 واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم وتود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لوجمناك وما أنت علينا بعديد قال يا قوم أرضي أعز عليكم من الله واتقذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط وَيَقُومُ يَعْمَلُ عَلَى مَكَانِتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سُوَفَ تَعْلَمُنَ بَعِيدٍ يُخِذِ عَذَابُهُ يُخْذِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَأَرْتَقِبُ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمْ تَجَ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 ألا بعث لمدينة كما بعث التمود ولقد أرسل موسى بآياتنا وسلطان مبين بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فتبعوا أم فرعون وما أم فرعون برشيد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 وما زادوهم غير تجديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب هَلٰذَا سَوٰذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمُسَّعِدٌ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 الذين سعدوا ففي الجنة قالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود ثلاثة في مرية مما يعبدها أذى لا يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير من قوس ولقد آتينا موسى الكتاب فاكتلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا يَعْمَلُونَ لَنُؤْتِيَنَّهُمْ رَزْقَهُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 ذلك ذكرى للذاكرين واشبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من الفرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم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 ولله ضيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون